الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في اخره وهو الحكيم الخبير يعلم ما ينج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي تَأْتِينَا إِنْ كُنَّا عَالِمِينَ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا عَمَلًا صَالِحًا أُولَئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٍ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ هُوَ الَّذِي إِلَى صِرَاطٍ عَزِيزٍ حَمِيد وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَذَا لَنُكُم عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلٌّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدِ افْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ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 وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنعَمْنَا سَابِغَاتٍ وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ وَمَن صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَأَنزَلْنَا مِنَ الرَّيِّ حَوْدًاهَا شَهْرًا وَرَوَاحُهَا شَهْرًا وَأَسْهَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وأَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَن أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ حِرَابٍ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَجِفَانٌ كالجَوَابِ وَقُدُورٌ رَاسِيَاتٌ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا قَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَّلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةٌ الارض تاكل من ساءت فلما خرت بينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبأ في مسكنهم ايه جنة نعيم يمين وشمال هُوَ الَّذِي مَنَّ عَلَيْكُمْ بِالرِّزْقِ رَبُّكُمُ الَّذِي عَلَيْهِ تَفْتَرُونَ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُور فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ جَنَّتَيْنِ وَبَدَّلْنَا بِدَارِهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِمَّا كَفَرُوا وَهَل نُّجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ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 فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعَثَ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلُّهُمْ مُمَزَّقٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ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 قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تَنَزَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَيَنْقَلِبَنَّ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شَرِيكٍ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ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 قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ قُلْ أَرُوْ لِيَ الَّذِينَ أَنْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 وَلَمْ تَرَ اِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجَعُ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ قَائِلُونَ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضِيفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا انْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا وَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ وقال الذين استضعفون للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب واجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما يجزون جِئْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالُوا مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَى دًّا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ قُلْ إِنَّ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 فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين والذين يسعون في آياتنا اتِينا مُعاجِزِينَ أُلَائِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَن أَنْفَقْتَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ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 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات وقالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم, يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباءكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَا آتَيْنَا مِنْ كِتَابٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَطٌّ مِنْ نَذِيرٍ وكذّب الذين من قبلهم وما بلغوا معاشا ما اتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل اننا نعوذكم بواحد ام تقولون لله مثنا وفردا ثم تفكروا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 ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما ينيد قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحى الي ربي ان سميع قريب ولو ترى اذ فزع فلا فوت واخذوا من مكان قريب وقالوا امن النبي وان لنا لهم التناوش من مكان بعيد